الحسين فلا سينا بعيوني نظرت الجسم الموذى بذني سمعت صوت ضلوعة تكسى أنا القبلت أخويا حسين بالمنحار محد يمي وتلفت يسار يمين محادي يا مواتف تفت يا انا اتمنى تحط خدي على خدا ولو شفت اخوي راس ما عنده يا الشيعة وشهدت سهم المراد شبده جسم سهم المثلث شبدته نصان جسم سهم المثلث شبدته نصان احكي ويا ودموع على خدت سيل قال لي احكي يا وجر بي ثناير الويل روح بساعلت سحقك يا خوي الخال وانا اصرخ يا ابو السجاد اروح انوين وانا اصرخ يا ابو السجاد اروح انوين أنا زينب وذا عندك تبع جدا تعالوا زينا. يا رب خلتشي سوى على حسين فدا زينب عفت خيول ومي على الجسد العاب رجعت صاب الخيام شفت الخيم تلغاب سمعت الشمر يصرخ هاي جت زينب علي العسكر الدم يا خلق صابين علي العسكر الدم يا خلق صابين أنز يا نبودا عندك دمع بالعين تعالوا يا عاي خليك شسر وعليك شسر فدسينا بدار غربة ودهري ضياني شمر آلي شمر بس يعطلوا وعني أنا زيانة بشلانة بتشفى يدفعني تولاني غدر ما رحم بي الفين تولاني غدر ما رحم بي الفين أنا زيانة إذا عنا تتبع في الحين فدا سننا واذا عندك دمام العنايه فدا سننا عن عيون الناس اذ ايش صار بي بطيحتل عباس ينظر حالتل عباس اجيب من ينظر حالتل عباس اجيب من انا جيه يا يا منين بدك تكتب بالعيد يا خليك زل على اللي تشي سوا على احسن فانا زاي